هل الصوت واضح؟ هل الصوت واضح؟ ولا الكلام؟ هل الصوت واضح؟ نقول أن الله عز وجل خلق الناس مراتب كما هم درجات في الايمان فكذلك هم مراتب في بسط المال فالتعاملات بين الناس لا ينفك عنها أن هذا أن أن زيدا يستدي من عمر أن زيدا يستدي من عمر فمثلا لو أن زيدا ذهب إلى عمر فقال أخرجني مالا لو أن زيدا ذهب إلى عمر فقال فقال أخرجني مالا فقال عمر إلى متى قال إلى أول رمضان مثلا إلى أول رمضان فوافق عمر وأقرض زيدا ألف ريالا مثلا إلى أول رمضان فلما حل الأجل لما حل الأجل جاء عمر يطلب ماله وهذا حقه فقال زيد لعمر نعم أنا خسرت منك المال على أن أوفيك إياه أول رمضان ولكن طرأ لي طارئ وحدث لي أمر جلل فلن أستطيع, فلن أستطيع أن أعطيك المال في الموعد المحدد بيننا فهنا ننظر هل زيد حقا معصر أم لا هل زيد معصر حقا أم أنه يماطل لا يعرف بالقراء ويعرف بحاله وإلا فالأصل في الإنسان الصدق الأصل في الإنسان الصدق صفحة كام لا أنا عندي صفحة 83 أنا عندي صفحة 83 واللي يصعب عليه معرفة الصفحة يدخل على القاعدة التاسعة قاعدة كل قرد جرى نفعا فوربا يدخل على هذه القاعدة ثم يمرر أربع خمس صفحات ويدخل على فائدة وهي وجوب انظار المعصر واضح كده نرجع إلى مثالنا الذي ذكرناه فلما أتى عمر إلى زيد يطلب ماله قال زيد لعمر أنا معصر نعم قد وعدتك أن أوفيك مالك في أول رمضان ولكن حدث لي طارئ وعرض لي عارض فلن أستطيع أن أعطيك المال الآن فهنا ننظر هل زيد حقا معصر أم أنه يماطل هذا يا القراء مثلا وبسؤال الأقربين لزيد فإن ثبت حقا فإن ثبت حقا أن زيدا معصر وقد ألمت به ضائقا ووقعت عليه مصيبا من كذا وكذا فهو حقا معصر نقول هنا ليس لعمر ليس لعمر أن يقاضي زيدا عند القاضي ليس لعمر أن يذهب إلى القاضي فيقول انظر إلى زيد قد أخذ مالي وخد علي بل لا يجوز له أن يطالب بحبسه مثلا إذا كان في يد عمر مثلا أوراق يعني زيد لما استدل من عمر أخذ منه أوراق مضى له على شيكات على وصولات مثلا نقول تاني زيد لما اخترض من عمر قال عمر لزيد أعطيك ما تشاء على أن تمضي لي على وصل أو على شيك أو على ورقة فزيد لأنه يحتاج المال مضى على ورقة اللي يسمى يسمو وصل أمانة ويسمى شيك أو يسمى أي كان الاسم فلما حل الأجل لو أول رمضان ذهب زيد يطلب مال ذهب عمر يطلب مال فقال زيد نعم أنا وعدتك ولكن لن أستطيع أن أعطيك مالك الآن. فهنا، لما بحثنا في وضع زيد وجدناه حقاً. السلام عليكم الصوت راجع بنقول ان اللهم استغفر الله واستغفر الله اللهم ما جعلته نقول فزيد قال لعمر أن الآن معصر وليس عندما أرض به هذا المال فهل لعمر أن يذهب بهذا الوصل وهذه الأوراق التي كتبها على زيد هل يذهب بهذا الورق إلى القاضي ليطالب بحبس زيد لأنه لم يقضي الدين الذي عليه لأن عمرا لم يأخذ المال الذي له من زيد فهنا ننظر إذا كان زيد حقا معصرا وليس عنده ما يقضي به نعم هو كان صادق في نياته بالسداد ولكن وقع له إعصار يعني ضيق في الرد فهل لعمر أن يذهب بهذا الورق الذي أخذه على زيد أن يذهب به إلى القاضي ويطالب بحبسه نقول إذا ثبت بالقرائن أن زيدا معصرا أن زيدا معصرا فليس لعمر أن يطالب بحبس زيد ليس له ذلك وهذا دليله من الكتاب والسنة قال تبارك تعالى وإن كان ذو عصرة فنظرة إلى ميسره فنظرة إلى مصر ونجد دلالة هنا قال عز وجل وإن كان ذو عصرة فنظرة إلى ميصرة كيف نستدل من هذه الآية على وجوب انظار المعصر يعني انظار يعني أن نتركه إلى أجل آخر من هو المعصر الذي عليه دين ولا يستطيع السداد؟ استدلنا بالآية ونجد دلاله في الآية السؤال للجميع والجميع يشارك كيف نستدل من هذه الايه على وجوب اقول ايه اقول وجوب كيف نستدل من هذه الايه على وجوب انظار المعصر اجابات الله مستعد مقصود غير واضح ولا السؤال غير واضح ولا المسألة غير واضحه الامر احسنتي من المسدد. ما شاء الله ممتازة يرد هذا خبر يرد به الانشاء احسنت هذا خبر يرد به بمعنى ايه احنا عندنا الامر الشرعي كيف يعرف الامر الشرعي الذي هو على الوجوب اما يعرف بالامر المباشر كاقيم الصلاه آت الزكاه وأتم الحج والعمره لله فهذا <تصفيق> الوجوب يعرف بلفظ صريح وهو أمر من الله جل هنا في هذه الآية الآية تفيد الوجوب كيف وهي ليس فيها فعل أمر ما قال الله عز وجل أنظروا المعصر نقول هنا أتى في هذه الآية خبر وليس الإخبار خبر يسمى خبر للإنشاء ليس خبرا للإخبار ولكن خبر للإنشاء مش واضح؟ معطي مثال قال عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقول تعالى للمطلقات يتربصن هذا, إيه؟ هذا خبر لكن خبر ليس للإخبار ولكن للإنشاء أي خبر يرد به لإنشاء الأمر إنشاء الوجوب أي على كل مطلقة أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء. فالأمر الشرعي الذي هو الوجوب إما أن يعرف بالأمر المباشر وإما أن يكون خبر يربه الإنشاء وهنا كذلك فمعنى قوله تعالى وإن كان ذو عسره فنظرة إلى ميسرة أي إن كان المدين معصرا فأنظروه إلى ميسره أي اتركوه إلى وقت اليسار فقوله فنظرة هذا خبر يراد به إنشاء كما ذكرت الأخت الفاضلة واضح كده واضح أو مش راضح وذكرنا مثال إذا من القرآن دليل على وجوب انظار المعصر وجوب انظار لما أقول وجوب انظار المعصر إذا من ساعة في تعزير وعقاب المعصر يكون أثما صاحب المال نعم وصاحب حق لما اختلف في ذلك وأجروه عند الله عز وجل ولكن إذا كان صاحب المال بسمه إيه أنا عندي أرق عندي الدائن والمدين والدين فكل ما قلنا الراهن عندنا الله والمرتهن والله الله والمرتهن والله كذلك هنا في قضية القرض اللي هو الدين أركانه ثلاثة أحفظوها معي أركان الدين هي ثلاثة عند المدين والدائن والدين الدين هو المال الذي أخذه الشخص من الدائن؟ ها الدائن اللي هو صاحب المال اللي هو أقرض من المدين؟ المدين الذي عليه المال الذي اخترض المال لسد الإعواز والحاجة فهنا نقول ليس للدائن أن يطالب القاضي بعقاب المدين إذا ثبت أن المدين معصرا واضح كده فحتى لو كان هذا الدائن لو على مثالنا كان اسمه, إيه؟ اسمه عمر حتى لو كان هذا الدائن يمتلك في يده أوراق تدين المدين ورق مثلا كوصل أمان أو شيء أو حسب ما يسمى نقول ليس له أن يرفع هذه الأوراق للقاضي لما من الكتاب قال عز وجل فنظرة إلى ما يصاره أي أنظروه إلى اليسار ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم والحديث عند أحمد وأبي داود وإنما يجب سنة صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد أنا سنكتب الحديث عندكم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق قطعا لا اللهم استعلم الله قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته انظروا إلى الحديث أمامكم الآن لي الواجد سنشرح الحديث لأنه يحتاج إلى توضيح لي الواجد يحل عرضه وعقوبته انظروا إلى الحديث لي ما هو اللي اللي هو المماطلة بمعنى المدين عنده المال ليسد الدين الذي عليه ولكنه يماطل كل غد بعد غد ليس عندي شيء فاللي هو ما هو اللي؟ هو المماطلة التهرب من سداد الدين لي الواجد من هو الواجد؟ الواجد احفظوا معي الواجد هو المدين الذي عنده مال ليسد ما عليه الواجد هو الشخص المدين الذي عنده مال ليقدم ما عليه ومع ذلك يماطل فاللي هو المماطله الواجد هو المدين الذي عنده مال ليقدم ما عليهم دين، يحل عرضه وعقوبته والمعنى إيه المعنى أن هذا الحديث توجه به النبي صلى الله عليه وسلم إلى الدائن نعرفنا من هو الدائن الذي له الحق يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أيها الدائن إذا كنت, تطالب إذا كنت تطالب المدين بدين هو أخذه منك وقد علمت أن هذا المدين يماطل ويتهرب منك مع قدرته على السداد فالشرع قد أجاز لك عرض هذا المدين وعقوبته ما هو العرض وما هو العقوبة؟ العرض أن يتكلم في عرضه عند القاضي يذهب فيشكوه عند القاضي معنى. عرضه أي لصاحب المال لصاحب المال أن يشكو هذا الرجل عند القاضي يحل عرضه وعقوبته ما معنى عقوبته؟ بمعنى لصاحب المال أن يطالب القاضي بحبس هذا المدين الذي يماطل ويتهرب من السداد ومرة ثانية ليلواجد يحل عرضه وعقوبته إذا سبت بالقرائن أن المدين يماطل ويتهرب فلصاحب المال أن يرفع هذه الشكاية إلى القاضي يحل عرضه أن يتكلم, يتكلم في عرض هذا الرجل المدين عند القاضي ويحل عقوبته له أي لدائم أن يرفع الأوراق التي في يده إلى القاضي ويطالب بحبس المدين لما؟ لأن هذا المدين مماثل يتهرب عند قدر على السداد ويتهرب من سداد هذا الدين مقصود الكلام هنا نحن نستدل بهذا الحديث على حرمة معاقبة المعصر نستدل بهذا الحديث على إيش؟ حرمت معاقبة المع من المعصر المعسر الذي عليه دين ولا يجد مالا ليقضي ما عليه ومقضي عنه عن المدينين فإذا كان هذا المدين معصرا فلا يجوز, يجوز للدائن أن يطالب بحبس المدين إيش الدليل الدليل في هذا إيه طبعا نحن ذكرنا الدليل من الكتاب من القرآن فنظرة إلى ميصرة أي أنظروا إلى الميصرة ومن السنة في هذا الحديث ونوجد دلالة هنا كيف نستدل من هذا الحديث الذي أمامكم على حرمة, على حرمة معاقبة المدين المعصر سؤال مرة ثانية كيف نستدل من هذا الحديث على حرمة معاقبة المدين المعصر وعليكم السلام وحمد الله وبركاته يصر الله أمركم النت أيضا عندنا سيئ جدا برضو اليوم والله مستعام الصوت بيقطع كثيرا فسامحونا السؤال مرة أخرى كيف نستدل من هذا الحديث على حرمة معاقبة المدين المعصر أقول إيه حرمة معاقبة المدين المعصر قال لأنه قالت لانه قالت قال أيوة ما شاء الله ام عبد الرحمن السديده ولكن الاصوب الكلام العلمي كما ذكرت مسدد ومخالف نعم بمفهوم المخالفه مفهوم المخالفه يعني إحنا عندنا هذا الحديث له منطوق وله مفهوم بذلك حلما نقول طالب العلم حينما يكون قد غرست أقدامه في أصول الفقه بيكون له قدرة على الاستدلال وعلى استعمال الأدلة في موضعها وعلى استعمال القواعد الأصولية التي تنفعه كثيرا فالفقه بلا أصول مادة الفقر بلا أصول فقر بلا ملح بل والله قد يؤكل الطعام بلا ملح ولكن الفقه بلا أصول يكون الشخص من الضاع في مكان نعود مرة أخرى لئلا نتشدد هنا عندنا قوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته منطوق منطوق الحديث أن الواجد الذي هو يماطل أحل الشارع أن يخوض الدائن في عرضه ويطالب عقوبته هذا المنطوق بالمفهوم إذا كان الواجد يحل عرضه عقوبته فغير الواجد المواصر لا يجوز أن يخوض الناس في عرضه ولا يطالبوا بعقوبته بمعنى, إيه؟ بمعنى أن الدائن عنده أوراق تدين هذا الشخص المدين وقد تؤدي إلى حبسه ولكن تبين أن هذا المدين معسر فهنا لا يجوز لصاحب المال أن يرفع هذه الأوراق ولا أن يطالب بحبس المدين لأنه معسر هذا حكم شرعي للأسف في القانون يخالفون هذا الشيء في القانون يخالفون هذا النص عندنا قانون يقول ايه يدفع يا الحبس اما ان تدفع او ان تحبس اما ان تدفع ما عليك من دين واما ان تحبس وهذا انظروا الى شؤم مخالفه الشرع انظروا إلى شؤم مخالفة الشرع يتقطع اللهم استعرقوا السلام عليكم أقول انظروا إلى شؤم مخالفة الشرع حقا هذا من الشؤم بمكان. القانون يقال ايه في القانون لو أن صاحب المال تقدم بالأوراق التي تدين الشخص الذي عليه الدين يحبس مباشرة يقبض عليه يقبض ويحبس ولو كان معصرا وهذا مخالفة للشره وانظروا إلى شؤم مخالفة الشره إذا تم مثلا وفق القانون مثلا إذا تم حبس المدين إذا تم حبس الإيه؟ المدين ماذا سيستفيد الدائن ماذا سيستفيد ماله سوف يضيع ويتأكد ضياعه بخلاف ما إذا تركنا المدين المعسر تركناه إلى أجل فيسعى في البحث عن المال يعمل يجمع مالا ليخدم عليه أما إذا حبس فماذا استفدنا من حبسه ثم أن هذا الحبس عقوبة هذا الحبس عقوبة فلما نعاقب هذا المدين الذي كان في نيته السداد ولكن بقدر الله وقعت له جائحة نعطي مثال مثلا رجل يملك أرضا رجل يملك أرضا ولا يملك مالا للإنفاق عليها رجل مزارع يملك أرضا ولا يملك مالا لينفق عليها فاقترض هذا المزارع مالا من رجل غني وقال له فلان اعطني مالا وانفق على الأرض وعندما أبيع الزرع أرد إليك المال أرد إليك المال وبالفعل أخذ المال وأنفق على الزرع وأتى بالثمار والسماد وأنفق على الأرض في قبل أن قبل الحصاد أتت جائحة رياح شديدة أمطر شديدة هلك الزرع هلكت الثمر جاء أخذ السداد قام المدين يقول قام الدائن يقول اعتني حقي إما الدفع وإما الحبس لأن الدائن يملك أوراقا تدين هذا الشخص المدين إما الدفع وإما الحبس نقول ننظر إلى شؤم الشر أولا بأي ذنب حبست هذه النفس هو كان في نيته السداد ولكن أتت جائحة رياح شديدة مطر شديد هلكت السمرة, هلكت السمرة فبأي ذنب حبست ثم إذا حبسنا هذا الرجل ماذا استفدنا لعلنا إذا تركناه وهو صدق النيه تركناه حرا يبحث في الأرض ويضرب في الأرض يعمل في مهنة الماء أو, أو يبيع ويشتري فأتيه مال جديد يقضى ما عليه، فإذا حكمنا بحبسه وهو معصر خالفنا الشر خالفنا الكتاب والسنة، ثم عاقبناه بغير ذنب قد اقترفه وهو كان صادق النية، ثم أنه إذا حبس حبس النفس لن لن يستطيع أن يسعى في تجميع مال لقضاء ما عليه. واضح هذا الكلام أم لا؟ لذلك بيقول ابن القيم الذي يدل عليه وهذا الكلام موجود عندكم في المذاكرة. قال ابن القيم الذي يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع أنه لا يحبس في شيء من دينه. هاه؟ تانية؟ تمام. قال ابن القيم والذي يدل عليه الكتاب والسنة وقواعد الشرع. أنه لا يحبس في شيء من دينه إلا, إلا أن يظهر بقارينة أنه قادر مماطل يعني إيه قادر مماطل قادر عنده ما ليسدم عليه مماطل يتهرب قال ابن القيم وما حبس النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفائه في دين قط إذا مسألة للدفع للحبس كما أنها مخالفة للشرع هذه أيضا مخالفة للعقل إذا حبس المدينة ماذا استفدنا؟ لأننا إذا تركناه يسعى في قضاء دينه فإذا قيل،, فإذا قيل أن هذا يفتح الباب لتضييع أموال الناس لأننا إذا تركنا المدين بلا حبس ولا عقوبة سيفتح هذا الباب إلى تضييع أموال الناس نقول هذا علاجه أن الشخص إذا أراد أن يقرض فلا يقرض ما إلا من يثق في دينه وإلا فلا إذا أردت أن تقرض فلا تقرض إلا من كنت تثق في دينه وأمانتي هذه واحدة الأمر الثاني إذا أردت أن تقرض فلتعلم أن القرض ها الأصل فيه الإرثاق وابتغاء الأجر الدنيا الاخراوي يقول النبي صلى الله عليه قال من ذا الذي يقرض الله هل الانسان بيقرض الله هل بيقرض الشخص ولكن الله عز وجل شرف هذا العمل قال من ذا الذي يقرض الله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا لذلك انظروا إلى الصدقة كانت عائشه قبل أن تتصدق تطيب بالصدقة انظروا تضع طيبا في الصدقة وتقول ان هذه صدقة أول ما تقع تقع في كف الرحمن كما ثبت ذلك في الحديث النبوي فالمقرد لابد أنه يعيش هذا المعنى أن الأصل في القرب الأجل الأخروي انظروا إلى الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معناه أن الشخص إذا أقرض أخاه أقرضه فحل الأجل فحل إيه؟ الأجل فقال أنظرني إلى أجل آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم كان له في كل يوم أجل الصدقة يعني يعني كان موعد السلام في أول رمضان ففي أول رمضان قال المدين أقرضني إلى عيد الأطحى فالسلام بيقول أنه من أول رمضان إلى عيد الأطحى لصاحب المال هذا عن كل يوم وكأنه تصدق بهذا المال. يعني إذا كان أقرضه ألفن، فكل يوم يمر بعد الأجل الأول، بكل يوم أجر صدقة، تصدق بها صاحب المال له عن كل وكأنه تصدق عن كل يوم بألف جنيه. يعني حينما نقرأ في فضل الإقراض أجر عظيم، وانظروا على الجانب الآخر. الذي يأخذ أموال الناس ويكون مدينا ولا ولا ولا يخدم عليه، فكما أن عقد فكما أن الإقراب أجره عظيم، فكذلك عدم سداد القرض الذي هو الدين جرمه عظيم. عدم سداد الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على جنازة قال. هل عليه دين فإذا علم أن الميت مدين إذا علم أن الميت مدين قال صلوا على صاحبه وكان صلى الله عليه وسلم يقول يغفر للشهيد كل شيء كل شيء إلا الدين يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين هكذا أخضرني جبريل يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين وفي الحديث أيضا حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي إليه بجنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم فقال صلوا على صاحبكم وقال أبو قتادة أنا أقضي عنه يا رسول الله فصلى عليه النبي فبعدها بأيام أتى أبو قتادة فقال اليوم قد قضيت عنه دينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدته فهنا نتحدث في الجانبين كما أننا نقول لصاحب الدين الذي يقرد أجرك عظيم عند الله وأجرك يضعف حسنات من ذا الذي يقرد وأن الأجر يكون بعد الأجر الأول وكأنه صدق عن كل يوم كذلك على الجانب الآخر وكما نقول لصاحب المال يحرم عليك معاقبة المدين إذا كان معصرا نقول على الجنب الآخر أن الدين همه عظيم وجرمه عظيم لمن مات مدينا وكفى أن النبي السلام كان لا يصلي على جنازة إذا علم أن الميت مدين نعود إلى مسألة الباب وهي حرمت حفص المدين المعصر روى أبو نعيم أن رجلا أتى بغريمه إلى علي بن بي طالب الرجل أتى بغريم من الغريم؟ هو المدين المدين الغريم هو المدين أتى بغريمه إلى علي بن بي طالب يريد حفصه في دين يعني سيدنا علي تأتي إليه قضية دائن ومدين يأتي الدائن يأخذ بتلبيب المدين إلى علي ببطال يريد حبسه فقال المدين ما عندي ما أخذ به هذا الدين ليس أنا مؤصر فقال علي للدائن لو صاحب المال لا أعينك على ظلمه ولا أحبسه ولا أحبسه لا أعينك على ظلمه ولا أحبسه وهذا علي جمهور العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحبس في دين إذا كان المدينة إذا كان المدينة معصراً هنا سؤال نختم به درس اليوم لأن سوء بضغط كثيرا إن شاء الله موعدنا يوم الأربعاء مع القاضي فقيه نختم درس اليوم بسؤال وهو ما علاقة هذه المسألة؟ بقاعدة الباب. يعني قاعدة الباب تتكلم عن الربا وكل قرد جرى نفع فهو ربا ما علاقة مسألة اليوم بقاعدة الباب القاعدة تقول كل قرد جرى نفع فهو ربا فما علاقة مسألة اليوم بقاعدة الباب العلاقة هي أن عمر إذا نركز مع بعض لنختم العلاقة أن عمرا إذا أقرد زيدا عمرو أقرد زيدا مال وكان القضاء في أول رمضان فلما حل الأجل قال زيد للمدين لعمر قال أنا وعدتك أول رمضان ولكن أنا معصر فقال عمر لزيد أمهلك إلى أجل آخر بقيد وشرط إيش الشرط أن ترد إلي المال بزيادة أخذتك ألفا وأعطيك أجل آخر ولا أعاقبك ولا أرفع الأوراق عند القاضي بقيد وشرط أن تزيدني على الألف مئة فهذا قرض جرد جرد نفعا وهذا شرط باطل قد قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وحل حراما إن شاء الله نستكمل القاعدة لأنها قاعدة طويلة وهمة جدا في المرة القادمة إن شاء الله وكما أملينا عليكم الجدول إن شاء الله يوم الأربعاء قاعدة فقهية الخميس منجة الشفعي في العقيدة الجمعة تفسير صورة النساء الأحد فقه الزكاة واليوم الاثنين فقه البيوع أي صار